بسم الله والحمد والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده أما بعد فما زلنا مع كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد البهاب رحمه الله تعالى <تصفيق> و هذا المجلس لليله الاربعاء ال17 او 18 قام قام الزعاده قام ها دوله الاربعاء ليله كم ليلة الثامن عشر من شارج القاعدة للعام الثامن العشرين من بعد الأربعمائة والألف من مجرم قد وصلنا إلى باب منحقق التوفيد داخل الجنة بغير فساد اقرأ العبدالله بالله الرحمن الرحيم الحمد للهنا رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أسماعين كتاب التوحيد على مدر الإمام المجدد محمد محمد الوحى صحيح الله تعالى وبصلنا عند قوله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير مصاب وقال الله تعالى إن إبراهيم كان أمتاً قادتاً إبراهيمة كان, كان أمة قانتا ما أحد, ماني ماني أحد برك الله فيكم <تصفيق> يعني من أداة مجلس العلم أنا ما أحد من الجالسين يعني يعدل أو يصفح <تصفيق> إلا يعني الشيخ الذي يقوم به بالتعليم وتدرس حتى لا يخدس هرج ومرج في المجلس برك الله فيك نعم Inna Ibrahim akana ummatan walikhan lillahi hanifah hanifah walan yaku minal musyrikeen wa kala wal ladhinahum virabhihim la yushrikeen في هذا الدام بيّن المصنّف رحمه الله وتعالى حكم من حقق التوفيد بلغ إلى المرتبة العليا أو إلى الدرجة العليا في التوفيد فإن جزاءه كما وعد الله سبحانه وتعالى وليكلف وعده أن يدخله الجنة بغير حساب ثم بدأ المصنف بذكر قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين فإن إبراهيم عليه السلام قد حقق أعلى مراطب التوفيط ولذلك كان أمة وحدها كان أمة وكان حنيفة ولم يكن من المشركين وقد أخرج عبد الرزاق تفسيره والحاكم في المستدرك والتباراني في الكبير وفراس وفراس ابن يحيى في مسنده من طرق عن مسروق رحمه الله تعالى أنه قالت قرئت على ابن مسعود هذه الآية إن إبراهيم كان أمة حنيفة ولم يكن من المشركين فقال ابن مسعود رضي الله عنه إن معاذا كان أمة فقال فأعادوا عليه السؤال فأعاد, فأعاد عليهم إنه عادا كان أما ثم قال الأمة الذي يعلم الناس الخير الذي يعلم الناس الخير والقاند الذي يتيه الله ورسوله <تصفيق> وهذا اسناد صحيح على ابن الصابط ن ن قال ورسوله هذا صح موقوفا على ابن الصابط no. ليس موقوف و ن no. وقال شيخ الإسلام ابن الثاني رحمه الله تعالى إن القانت هو المداوم على طاعة الله القنوط أي المداومة على طاعة الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه والحنيف حنيفة. الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد أو قيل الذي يميل من الشرك قصدا إلى التوحيد وقال ابن القيم رحمه الله تعالى الحنيف هو المقبل على طاعة الله عز وجل الحنيف هو المقبل على طاعة الله المعارض عن كل ما سواه المعارض عن كل ما سواه كما قال ابن قيم وكيف كان ابراهيم عليه السلام أمة, أمة وحده كان أمة وحده بسموذه في الدعوة لتوحيد وفي صبره على الأدى من قومه ومن الجبابر الظالمين الذين كانوا مصارعونه على دعوته فكيف كان إبراهيم عليه السلام يجابه هؤلاء هل كان يجابه هؤلاء بالمظاهرات؟ وبالتفجيرات وبالدعاوة الحماسية الفارغة من مفتوى التوحيد هاشا وكله لأن إبراهيم عليه السلام كان يواجه المخالفين من المشركين ومن الظالمين بدعوتهم إلى التوحيد ولم يكن مقولة هؤلاء النخذولين من أهل البدع والأهواء <مع> إننا نريد توحيد الصف قبل الدعوة إلى التوحيد <مع> ف... فقالوا فبئس ما قالوا قالوا إن التوحيد أو إن إن إذا دعونا الناس إلى التوحيد تفرق الناس عنه <تصفيق> ولم يبقى معنا أحد ليقيم دولة الإسلام ليقيم <تصفيق> دولة الإسلام <تصفيق> وأي دولة تقوم بدون التوحيد هذه الدولة التي تنسب إلى الإسلام غير التوحيد <تصفيق> هذه الدولة المخزولة التي أقامها الخوان المفلسون في السودان هل قامت على التوحيد؟ <تصفيق> القائم على دعوه الانبياء والمرسلين لا هي ليست من الاسلام شيء وان كانوا ام كانوا من سابو الاهل قبلت نحن ما حكمنا عليهم بالكفر ولكن لا تخصب على دعوه الاسلام الصفيحه ولا تنصب الى منهج الصحابة والسلف الصالح <تصفيق> فدولة قامت على حماية كل مظاهر الشرك والبدع ف... فلذلك فإن إبراهيم عليه السلام دريء من هذا الحزب الإبراهيمي الكاذب الذي أنشأه هذا الطراب الضال أو من معه من هذه الحكومة إخوانية البائسة في السودان والذين أرادوا به أن يجمعوا رايات الكفر أن يجمعوا رايات الكفر كلها تحت راية واحدة وبئس الجمع وبئس من جمع هؤلاء على هذا الضلال والباطن فإبراهيم كان أمة بالتوحيد وإن كان وحده وإن لم تكن له دولة فكان هو كان أمة وإن لم يقم الدولة فالعذرة ليست بإقامة الدولة كما يزعم هؤلاء الذين تأثروا بمذهب الرافضة الإمامية الذين جعلوا غاية الدين العظمى إقامة الإمامة العادلة كما يزعمون وهذه دعوة المودود الرافضي الذي غر بها شباب المسلمين غر بها شباب المسلمين وهو يريد أن يمرر لمذهب الرافضي الخبيث الذي قام عليه علمن هذا الاماميه الشيعيه هدم بواطيله وكشف عن خبثه امام الجرح والتعديل في كتاب منهج الانبياء في الدعوه الى الله ف فراسق الشيعة لما فشل في ا فرد بجانبهم الباقون عامه المسلمين حاولوا ان يرسلوا باختياء يا يا من الشباب ومن عامه المسلمين ليخرجوهم على السنة وإن لم يدخلوهم في التشيع والرفض كما كان يعني يخطط خباثاء النصارى واليهود والذين قال أحدهم نعم أخرجوا المسلم من إسلامه ولا تدخلوه إلى نصراني فعلى المنوال نفسه يخطط الشيعة إخوان اليهود أخرجوا أهل السنة من ثلثيتهم ومن منهجهم السنة وإن لم تدخلوهم في التشيع والرفض وللأسف قد اتتلع الكثير من الشباب هذا الطعوم الخبيث وصاروا منسوخين لا منه ولا انتماء لهم وخرزوا بكل سزازة نعم يعلنون للشيعة الروافض أنهم قد ابتلعوا قوم في مظاهرات الأظهر التي حدثت منذ ما يقرم من عام منذ ما يقرم من عام أو يزيد أو يقل نعم يقولون بكل حماقة لا سنة ولا شيعة اه هكذا ايه رضوا ان يخرجوا عن السنه وان يسووا بين السنه والشيعة لا سنه ولا شيعة ولكن اسلامي اسلامي اسلام بلا محتوى زره شعار كاذب ف ما تعلموا التوفيق وما عرفوا دعوة إبراهيم عليه السلام ولا قرأوا القرآن يقربون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم المرمية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> اقرا لزباده هو لما يذا عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال اي امرء الفتنتك اللذه قبل البارحه فكنت انا ثم قلت اما انني لم اكن في صلاتي ولكنني لغضت قال كما صنعت قال اذ كنت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة عن بريدة ابن الحسين أنه قال لا رقية إلا من عين أو ثم أو ثم قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمعه Wa lakin haddathena al-Mu'abbas al-Nabiyy sallallahu alayhi wa sallam annahu kwad Uridak alay al-umam faraaytu al-Nabiyy wa ma'ahu rahtu wa al-Nabiyy wa ma'ahu rajulu wa rajulan wa al-Nabiyy wa lisa ma'ahu ahadu Hada Musa wa kawmuhu Fa nadhattu fa idha kawadun a'zim Fa kaila lih Hathihi ummatuka wa ma'amun sab'una alfa Yadkhuluna aljannaka bighairi hitabin wala a'zaab Thumma nahadu fa dakala manzilahu Fa kawdannatu fi ulai Fa kala فلعنَّ هم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعنَّ هم الذين غللوا بالإسلام فلن يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا فقال هم الذين لا يترسكون ولا يتكون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام أكاشا نمحصا فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها أكاشا هذا <تصفيق> الفديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى يعني مختصرا ومطولا في بعض الأبواب أخرجه مطولا بهذا اللغة الإمام المسلم بصحيحه وقولوا أيكم من عمراء الكوكب الذي قد البارحة يعني إن قضى سقط سقط يعني سقط أو نزل يمكنكم رأى الكوكب الذي سقط يعني كأنه إيه سقط من السماء فظهر للنماظرين يعني فصار مرئيا لهم يعني إن قضى ومقوله قول سعيد آآ أما إني لم أكن في صلاة يعني هذا من فورعه ومن فقهه رحمه الله تعالى لأنه أراد أن ينفي عن نفسه المرآة أو الرياء أن لا يعني يرائي بعمله حيث أنه يعني غلب على ظنه أنه لما سأل هذا السؤال أن السامع سوف يعني يظلم فيه أنه قد ذات الليل قائما نصلي ومن ثم رأى هذا الكوكب الذي سقط في السماء فأراد أن يخفي عمله وأنه يظهر بمظهر القائم العابد الذي يرائد عمله فقال أنا. قال صراحة اما اني لم اكن في الصلاة حتى لا يظهر عمله ثم شرعه يعني يبين سبب صهري هذه الليلة فقال اما اني لضغت ولكني لضغت نعم اه ف الصولي ده ارتقيت يعني قمت بايه برقيت نفسي ف رسولا الدليل على مشروعيه الرقيه فذكر يعني اسناده ابن الحصيب انه قال انا رقيه الا من عين او همم وهذا يعني قد, قد ثبت مرفوعا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نعم هل ولكن في خارج الصحيحين اخرجه الامام احمد في اسنده وغيروه باسمه صحيح ف فأجاب يعني هذا السائل بإجابة المتبع الفقير الذين هم من التابعين للسلف الصالح بإحسان أو الذين قال الله فيهم والذين اتابعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم قد أحسن من انتهى الى ما سمع نعم ف فنعم هذه مقوله كل من من صدق في اتباعه لغير الافر من انتهى قد احسن من انتهى الى ما سمع الوقوف على السماع يعني نحن نتبع ما وصل إلينا سماعا من الأحاديث والآطار التي نقلت إلينا بنقل جيل عن جيل سماعا وكتابة هذا, هذا يسمى عند أهل العلم بالسماع أنت الآن سعر سمعت مني حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله عليه فتتوقف عليه عند هذا السماء أخبرتك بآخر عن الصحابة عن السلف الصالح فتتوقف على حد هذا السماء تكون وقافا عند الآخر قد أحسن من انتهى إلى يا هذا من ادب السلف ومن تعليمهم لنا حسن الاستماع وحسن الاتباع كما قال سبحانه وتعالى الذين يستمعون القوله يتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله اولئك هم اولو الالباب فانبره عم ليس ليه باللجاج في الجدال والتكاغر في الكلام لا هنبره بايه بالتوقف عند السماع بالتوقف عند الايه عند الافاق والاتباع في للأثر والحديث فأهل الحديث والأثر أهل اتباع ليس أهل اتباع فنحن قد كفين بالأخر فلا حاجة لنا إلى إحداث المخدثين وإلى يعني تقاعر المتقاعرين وإلى قصص القصاص ولا إلى جدال ف فانتهوا حفظكم الله وبرك فيكم إلى ما قد سمعتم ولا تتعدوا السماع بفكر باطل أو بإحداث مذمون أو بتقاعر وتكلف في السؤال يضركم ولا يمتعكم تكونوا ايه من الوقافين عند حدود الله وعند النصوص والانثار والاحاديث و وقوله صلى الله عليه وسلم وريدت عليه الامم فرائت النبيه وماه الرهط والنبيه وماه الرجل والرجلان والنبيه وليس معه احد فهذا بيان يعني بيان لحال اهل الفقه فمن الانبياء من ايه من كفر ومن الأنبياء من قل أدباعه ومن الأنبياء من لم يتباهه أحد فهل الذي كافر أدباعه هو الموفق المفلح عند الله وأما النبي الذي قل أداعه قلت أدباعه أو لم يتباهه أحد هل فشل في دعوته كلهم قد أفلحوا وقد نالوا المقام الحسن عند الله عز وجل ولكن العبرة بقيام هذا النبي بأداء الأمانة بتبليغ الدعوة وبإحسان نقل الرسالة التي أرسل بها إلى قومه أو إلى من أرسل إليه, إليه. إذا أدى الأمانة وبلغ الرسالة فقد فعل عليه وقد يعني حقق ما قد أرسل بسببه وليس هو مسؤول وليس النبي مسؤولا عن عن من يتبع من من لم يتبع فليس من مهمة الدعاء أو من العلماء أن يكسروا الدعوة فلذلك كل الدعوات التي قامت على التجميع فقط فشلت ولم تحقق دعوة الأنبياء فإن الأنبياء كان همهم الأهم أن يبلغوا دعوة التوحيد أولا إلى من أرسلوا إليه الى ان يبلغوهم شرائع الله عز وجل وشائر الله ولكن لما, ولكن لما كان الهدف الهدف عند هذه الاحزاب والفرق ان تجمع الناس او ان تجمع الادباء فاعلنوا وبلا توريه ان همهم هو ان يجمعوا الناس تحت رايتهم وان ضحوا وان ضحوا بالتوفيق وان ضحوا بحسن الاتباع للرسول او للرسول صلى الله عليه وسلم فحزب الاخوان اذا سالت إذا أنتم يعني يا من تبدعون أنكم ترفعون راية الإسلام والحل لماذا قد رضيتم أن تجعلوا تحت راية حزبكم المخالفين من الفرق التي خالفت الفهم الصحيح للتوفيد فصرتم يعني الفرقه المبتدعه العظمى التي تبتلع كل فرق اهل البدع يعني انتم مرضيتم ان تزعلوا الجعفري المخرف الذي يعني يتوسل باشنع الوسائل الشركية ها إلى الله عز وجل عدوا في حزب الله وكذلك ربيط أن تزعل الشيع الرافض الذي يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحت راية حزب الله وإذا خدستم بالسنة نفرتم منها وقلتم هي قصور فلا أنتم حققتم التوحيد ولا حققتم الاتباع للسنة فأي إسلام هذا وأي, دي وأي دين هذا الذي أنتم تدعون أنكم تريدون إقامة دولته ف... فذلك التبليغ الدعوة ما تحدثنا في دروس التوظيف هم من أصول دعوتهم عدم تحذير الناس من الشرك بكل أنواعنا بل من أي منكر وقالوا نحن إذا حذرنا الناس من الشرك نخر عن دعوتنا وقلت أو وقل أباعنا يبقى هم وضعوا هذا الأصل عندهم الأصل الأصير الأصل, الأصل عندهم تكثير الأباع والأجباع على حساب التوحيد ولا حساب السنة ولا حساب منهج السلف الصالح فهم إذا يوم القيامة بكل هذه الأعداد من الأجباع ما نفعوهم بشيء وهذا النبي الذي يجيء وحده يوم القيامة هو الذي ينصر أو يرفع رايته و, و... و... ويعجز امام الاشخاص ومكانه أم هؤلاء, أم هؤلاء اللي... المخذولين فانهم فانهم يفضحون على رؤوس الاشخاص و لا ويقول يعني بعضهم لبعض او يقول ال اصل آف... اوصلوا آف... آف... آف... نعم. أو يقول الأجباع للرؤساء لقد كنا في ضلال المؤمن إذا اتبعناكم على هذا الباطل ولكن هايهات هايهات <تصفيق> لقد لقد انتهى الأمر يعني فمن مات على التوحيد فهو في مشيئ في الله <تصفيق> ومتواعد بالطربة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومتواعد بالعذاب <تصفيق> على هذه البدع وأما من مات على الشرك فقد خسر قصرانا مبينا فالعبرة بارك الله ليست مكسرة الأبداع فلا تختروا بهذه الأعداد التي تحضر عند خطباء أهل البدع فإنهم لا ينفعونهم بشيء إذا إيه؟ إذا جاء, جاء الملك سبحانه وتعالى الفصل بين العذاب يوم القيامة و... وبدأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبين عظيم فضل التوحيد ويبين صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب من أمته فقال بعد أن بين هذا السواب العظيم هو الذين لا يسرقون ولا يذوبون ولا يتغيرون وعلى ربنا توكلوا فدي صفات ال70 الذين يقولون الجنة بغير سابقه عذاب ولا حساب صلى الله عليه وسلم لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية لا يطلبون الرقية من أحدهم وهناك لفظ قد روي في صحيح مسلم بلفظ لا وهذا لفظ شاب قد حكم عليه الشذوذ المتثبتون من المحققين من أهل الحديث كما ذكر هذا عدد من أهل العلم قد تفرد نسلم بهذا اللقص لا يصح من ناحية الإسناد وعندما مقطع اول نعم ا بعض شراح المسلم نحو النووي رحمه الله تعالى هذا لفظ وارادوا ان يجمعوا بينه وبين لفظ لا يسرقون ولكنهم اتوا يعني بتاويلات يعني الغالب عليها التكلف ونحن لا نحتاج إلى هذه التأويلات بعد أن حكم ولمع الحديث بشذوذ هذا الله من ناحية الإسناد وقوله لا يسترقون وكذلك هنا قال لا رقى إلا من عين أو قمة ما حكم الرقية حكم الرقية كان مشروعة بحديث أخرى وأيضا يدخل في أجلة مشروعيات هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أن بريدة ابن الحصيب قال لا رقنا إلى من العين أو خم وهذا وإن كان موقوفا ولكنه كما بينا قد, قد ثبت مرفوعا من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالرقيه مشروع وثابته بنص السنه و من دليل يعني ومن اجل مشروعيه الرقيه قولهم لا يسترقون هنا ويخمر الكراهه لو يكره أن تطلب الرقية ولكن ليس في دليل عليه على تحريم الرقية فمن أذلة مسرعية الرقية ما قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الشفاء في ثلاثة في شربة عسل وفي شربة نحجم وفي كية نار وقال ولا أحب الكية أو وقال في لفظه أنا أنهى عن الكية فدل هذا الحديث على مشروعية التداوي بهذه الأنواع ويدخل في جملة هذا الاستعانة بالرقية نار وايضا ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان رجلا سال النبي او ان لدغته العقرب فسال رجل النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني ارقيه او يعني في ان يقوم بغيقيته فقال صلى الله عليه واله وسلم وان من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل فاي هذا عن ايه على, على ان يجوز ان يشرع لم لاحد يرقي اخاه ولكن الاولى والاقرب الى كمال وتمام التوحيد أنك لا تطلب أو أن لا تطلب من أخيك أو من أحد أن يرقيك هذا إن أردت أن تكون من السبعين ألفا الذين يكون الجنة بغير حساب أن تطلب من أحد أن يرقيك ولكن لا بأس أن ترقي نفسك هذا لا يخريشك عن كمل التوحيد ولكن لا تطلب أن من أحد هذا على سبيل الاستحباب إن أردت أن تحقق هذه المرتبة على سبيل الكمال أما إذا طلبت هذا فهذا ليس محرما ولكنه مكروه كما بينا و هذا سازم الصواب الذي عليه جمهور الرواق الذين رووا هذا الحديث بلفظ لا يسترقون تفرد هذا على ما أذكر الآن سعيد أنه منصور رحمه الله تعالى إن كان ثقة ولكنه شاذ بهذا اللفظ وهناه أيضا من الأدلة التي تذل على مصرعية الرقم أنه صلى الله عليه وعليه وسلم قال كما في صعي مسلم لا بأس بالرقة ما لم يكن فيها شرك ما لا بأس بالرقة ما لم يكن فيها شرك وأما عن حكم التداوي بتعاطي أسباب الدواء يعني من ناحية التطبق ومشاكل داري. فاختلق الغلماء في هذا الأمر على عدة أقوال فهناك من ذهب إلى أن التداوي مباح وهذا هو المشهور من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهناك من قال إن التداوي مكروه الأصل فيه تراها والأصل أن يطرق نعم وهذا هو المشهور عن الشافعي رحمه الله تعالى وعن جملة أصحاب الشافعي <تصفيق> وبلا شك يعني عموم الأدلة قد أثبتت مشروعية وإباحة التداول <تصفيق> ويدل على هذا ما ذكرنا من أحاديث مشروعية الرقية وايضا يدل على هذا نعم الحديث الذي اخرجه الامام احمد في مسنده وعن اسناد صحيح من فضيله اسامه ابن ابن رضي الله عنه انه قال كنا عند النبي صلى الله عليه واله وسلم ما عندهم قالوا انا فقال او فسوي الان التداوي فقال تداوى عباد الله تداوى الله ان الله لننزل داءا جعل له دواء الا داءا وافدا قالوا ما هو يا رسول الله قال الهرم أي كبر السن أو الشيخوخة لا وأيضا ثبت في السعي المسلم الحديث جامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعليه وصلى وسلم قال لكل جائن دواء فإذا أصاب, فإذا أصاب الدواء والداء درئ بإذن الله نعم. وأيضا جاء في خارج الصحيح أماه صلى الله عليه وآله وسلم قال أو في زهادة يعني أماه قال فيها أعليمه من علمه وجاهله من زهله فدل هذا على أن الأدوية هي من الأسباب المخلوقة التي التي جعلها الله عز وجل أسبابا للشفاء فتعاطي هذه الأسباب الأصل فيه, الأصل فيه الإباحة ولا نستطيع أن نقول أن الأصل في الكراها لأن عموم الأدلة دلت عليه على إباحة هذه الأسباب وهذا لا يتعارب مع تمام التوكل وإنما الحديث هنا جاء فيه في طلب الرقيم فقط وما نستطيع أن نعنّم هذا الحديث ونقول أنه يدخل فيه طلب التداول فإن الحديث قد نص عليه على أن من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية ولا وقال صلى الله عليه وسلم ولا يتطيرون وماذا قال بتمام الحديث ولا يكتبون نعم قد يقول قائل أو قد يقال إن قوله ولا يكتبون يعني لا, إيه؟ لا يستخدمون الكين في العلاج فهل يعني يؤخذ بهذا اللفظ كأنه يعني مثال على كراهية عموم التداوي أو على كراهية التداوي للأسباب الأخرى بخلاف الكي بهذا نظر لورود دليل آخر بخلاف هذا الدليل يعني يثبت كراهية الكي بالخصوص أنه صلى الله عليه وسلم لما قام بذكر أسباب الشفاء أو بذكر بعض أسباب التداوي كما في حديث من عباس قال إيه بشربة عصر وفي إيه بشربة محجم وفي كية نار واستثنى كية النار وقال وأنا أكره الكي ثم قال هنا في هذا الحديث ولا يكتون فدل هذا على أنه المكروه هو الكير بخصوصه او لعلة فيه ها؟ ولذلك يقال في المثل المشهور عند الناس اخر اخر الدواء للكير يعني اخر شيء يلجأ اليه المريض الكير فهذا لماذا لانه مكروه قد كرياه الرسول صلى الله عليه وسلم و... ومما يدل أيضا على صحة هذا الكلام أنه قد ثبت أنه صلى الله عليه, عليه وسلم أنه قد دل هذا الصحابي لما جاءه واشتكاه من بطن أخيه فقال اسقه عسنا فدله عليه على التداود العسل فلو كان مكروها أو لو كان زيونها في كمال التوحيد التداول بالعسل لقال له اصبر كما قال للمرأة التي كانت تشتكي من الصرع فلم, فلم يأمرها بطلب الرقية ها؟ ولكنها قال لها اصبري ولكن لأجلها وكما قال صلى الله عليه وسلم فهنا طرق صلى الله عليه وآله وسلم بين طلب الرقية للعلاج من المس مثلا أو من الأمور التي قد لا ينفع فيها إلا الرقية وبين التداوي بأسباب التداوي المسروعة لبعض الأمراض التي تصيب الجسم الذي يظهر مما ذكرنا أن طلب التداوي الأصل فيه المسرورية والإباحة وليس مكروها وأن طلب الرقية من الغير هذا يكره الأصل فيه للكراها ويمناكي كمال التوحيد كما صبت هذا فدس واما الكي مكروه كما بينت لا هو هو يعني مباح مع الكراهه يعني يباح لذلك اخر وقت الدواء هذا الذي يظهر لي من او من الجمع بين الادله والله تعالى اعلى واعلم وقد ثبت أيضا في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد يعني فيه ضعف ولكنه يصح لشواهدي ولكن الحديث يصح لشواهدي كما حقق هذا العلامة الألبانية رحمه الله تعالى في أسلسلة الصحيحة في الثالث أمان صلى الله عليه وآله وسلم فولا. يدخل الأمة يوم القيامة سبعون ألفا وغير فسان على سورة القمر ليلة البدل نعم وقال وجوه وجوه القمر ليلة البدل على قلب رجل واحد ثم قال صلى الله عليه وسلم فاستجدت ربي فجاجني مع كل ألف سبعون ألفا وهذا من عظيم فضل الله عز وجل مع كل ألف من السبعين ألفا سبعون ألفا آخرين يدخلون الجنة بغير حساب فزاداني سبعين ألفا مع كل واحد سبعين ألفا وأيضا ثبت في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه, عنه أنه صلى الله عليه وعليه وسلم قد بين صفته صفتها السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة في أول زمرة من الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنه قال نعم فاء نوم فتأتي زمرة, أو فتأتي زمرة على صورة القمر أو فقال فتنجو أول زمرة على صورة القمر ليلة البدر يدخلون الجنة أو سبعين ألفا سبعون ألفا يدخلون الجنة الغير حساب فتنجو أول زمرة على صورة القمر ليلة البدر سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب هذه ف... صفة سبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب <تصفيق> نسأل الله ان يجعلنا منهم أن يرزقنا من الحشر معهم في غير دراء مضر ولا فتنة المدينة تحفظت الله كل واحد مع كل اوزي في روايه مع كل اسن وفي روايه اخرى مع كل واحد نعم نعم ايضا من ادله التي تدل على مشروعية الكي وان كان يشرع مع الكراهه أنه ثبت في البخاري أن أنس رضي الله عنه قد اكتوى في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينهه الرسول صلى الله عليه وسلم بل أيضا أخر جاء ترميذيه صحيح الحديث حديث أنس أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كوا أسعد ابن زرارة رضي الله عنه نتفه بهذا ان شاء الله تعالى صفانك اللهم وحسنك الشهر وإن الله إلهي استغفرك رزيلا خلي حديث نزل حديث نزل نزل نزل نزل نزل حديث نزل حديث نعم الصحيح. نعم. في حديثنا في الصالح الصحيحين في برضه مشروعات التداوي لا ما تداوي دبان الاذن هذا ايضا من جمله الادله التي تدل عليه على مصداقيه تعافي اسباب الايه الدواء لا ما هو فاحنا يعني ما نستطيع ان نقوم بخصر أن نقوم كل أدلة بصويت مجلسة واحد لكننا أردنا أن نذكر أمثلة فقط يعني في نزيل أدلة صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم